بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامه ولا أقسم بالنفس اللوامة ايحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه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 تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنهم فراق والففت لا قيل لا ربك يوم اذن المساق فلا صدق ولا صلى ولا كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولالك فاولات فأولى لك فأولى أيحسب الإنسان أي يترك صدا فلم يكن طفّة من من يمنا ثم كان علقة فخلق فجعل منه الزوجين الذكر والانثى فليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى